سورة المؤمنون من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرمون والذين هم للزكاة فاعلون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 ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علكة فخلقنا العلقة ملغة فخلقنا الملغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم عنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غادرين وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فَأَيُنْشِئُ لَكُمْ به جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَمُتُّ بِالدُّونِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وثلاثا ابتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتبضل عليكم يريد أن يتبضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل منه انتم فتربصوا به حتى حين قال رب نصرني بما كذبون فاوحينا إليه اني اسمعه ان يسمعه البصري عينينا ووحينا اني اسمعه البصري عينينا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ولا تخاطبني في الذين اوحينا اليه ان يسمعه البصري عينينا ووحينا فإنا جاء امرنا وفارق النور فسلخ فيها فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم وركون فإذا استويك أنت ومنعك على الفلس فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين إن في ذلك لآياتي وإن كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تفتقون وقال الملأ من قومه الذين كبروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم من حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه, مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصرون أيعبكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيحات هيحات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوذين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له به قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحون نادمين فاخرجت الصيحه بحقك فجعلناهم غثاءا فبعد من قوم الظالمين ثم شنا ل بعدهم قرونَ الآ آخرين ما تَسبقَُّ أمة أجلها وَا يصفرون ثم أرسَ النارسُ لنا تط كلما جاء أ تُرسولها كلما جاء أَّ الررسولها كذبهُذابعنا بعضهم بعض وَوجناهُ حادثَ بَبدقِله يمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آت عمام موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مرم وأمه آية وآويناهما إلى روة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وأمنوا صالحك إني بما تأمنون عليهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمد به من مال وبنين نسارع لهم بفراقبا لا يشعرون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 وَلَاهُنَّ كَلْبُونَ عَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ الْقُلُوبُ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ الْقُلُوبُ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ جَهِينٍ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ مُتْرَدِينَ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَكْرَهُونَ لَا تَجْرِي الْيَوْمَ إِنَّمَا قد كانت آياته تتلى عليكم فكنتم على عقادكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قولهم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أن يقولون به جلة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لبسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أطيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مرضون أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط مناسبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طيانهم يعمهون ولقد أحدناهم بالعذاب فما استكانوا لربه وما تضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مملسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والعبصار والأبئتة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعاكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهاية فلا بل قالوا قال الأولون قالوا أئذا متنا وقلنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوظون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات ورب العرش العظيم سيقولون لله يقول أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجعر عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون فاتخَذَ اللهم يَّد وما كانَ مَهُ منِ إله لذ له بقلّوا إلَه بمَا خلَلَقَ وَلا على بعضغُم على بعضضم وأولا علىى بَعْضُم على ب بعض. سبحان الله عَّا يَصحون عامِ الغب وال الشهادَةِ فَتَعالى عماا يشكونُون قُ رَبّ ما تُرِيّ ماَا يُعددون وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقابرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصحون وقل ربي أعوذ بك من همزاك الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحمرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو طائلها ومن ورائهم برزح إلى يوم يبعثون فإذا نوخ بالصول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم فحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون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 إنهم كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغذر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتحذتمهم سفريا حتى عنسوكم بفي وكنتم منهم ترحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفاسرين لكن لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعاذ الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برآن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يبدو حساب روح وقل رب اغفر ورحم وعنت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 فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يبدع كابرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها صدق الله العظيم Allahumma salli wa sallim wa barak ala seyyidina wa nabiyyina